فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون واذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل انان سم شربهم اكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين